ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م أ ل ف ل ا م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 م و س و أ ه ا ل ن ا ه فجاءها ا ب أ س ن ب ي للعلوم الاسلاميه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 فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ولي عنهما من سواتهما وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجره الا أ ن تكونا ملكين أ و تكونا من الخالدين وقاسمهما إ ن ي لكما لمن الناصحين فدليهما بغرور فلما ذاقا الشجره بدت لهما سواتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنه وناديهما ربهما أ ل م أ ن ه ك م ا عن تلكما ا ل ش ج ر ة و أ ق و ل لكما إ ن الشيطان لكما عدو مبين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 أ ت ق و ل و ن على الله ما لا تعلمون قل أ م ر ربي بالقسط و أ ق ي م و ا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما ب د أ ك م تعودون فريقا هدي وفريقا حق عليهم الضلاله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 أتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين قال د خ ل و ا في أ م م قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النير كلما دخلت أ م ة لعنت أ خ ت ه ا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 ان الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا واستكبروا عنها لا يفتح لهم أ ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط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 أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة ه م ف ي ه ا خ ا ل د و ن ونزعنا ما ف ي صدورهم من غ ل ت ج ر ي من تحتهم ا ل أ ن ه ا ر و ق الحمد ا ل لله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدينا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم ا ل ج ن ة أ و ر د ت م و ه ا بما كنتم تعملون وناديه اصحاب ا ل ج ن ة أ ص ح ا ب النير ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم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 واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النيل قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين و ن ا د ي أ ص ح ا ب ا ل أ ع ر ا ف رجالا يعرفونهم ب س ي م ه م قالوا ما أ غ ن ي عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أ ق س م ت م لا ي ن ا ل ه م ا ل ل ه ب ر ح م ه د خ ل س ي ل ل ع ل ي ك م و ل ا أنتم تحزنون و ن ا د ي ه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 سقناه لبلد ميت ف أ ن ز ل ن ا به الماء ف أ خ ر ج ن ا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموت ى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته ب إ ذ ن ربه والذي خ ب ث لا يخرج إ ل ا نكدا كذلك نصرف ا ل آ ي ا ت لقوم يشكرون لقد أ ر س ل ن ا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره إ ن ي أخاف عليكم عذاب عليكم عظيم يوم قال ا ل م ل أ من قومه إ ن ا لنريك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون اوعجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون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 اتجادلونني في اسماء إن سميتموها انتم واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إ ن ي معكم من المنتظرين ف أ ن ج ي ن ا ه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وما كانوا مؤمنين و إ ل ى ثمود أ خ ا ه م صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم هذه ناقه الله لكم آ ي ه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء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 و َ د افترينا َََْ على ََ الله َِّ كذبا ًَِ إ ِ ن عدنا ََُ في ِ ملتكم َُِِّْ بعد ََْ إ ِ ذ ْ نجينا َِ الله َُّ منها َِْ وما ََ يكون َُُ لنا ََ أ َ ن ْ نعود َ فيها َِ الا َّ ان يشاء ََ الله َُّ ربنا ََُّ وسع ََ ربنا ََُّ كل َُّ شيء ٍَْ علما ًِْ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 الذين كذبوا شعيبا كانوا أ ن ن لم ي غ و فيها ي ا ل ذ ك ذ ب شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولي عنهم وقال يا قوم لقد أ ب ل غ ت ك م رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آ س على قوم كافرين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 ولكن ا ا ت ق و ف ت ح ن ا عليهم ب ر ا ت م السماء والأرض ل و كذبوا ن ك فاخذناهم بما كانوا يكسبون افامن اهل القرين أن يأتيهم ب أ س ن الله الرحمن ا ئ م و ن أ و أ م ن أ ه ل القريه ان ي أ ت ي ه م ب أ س ن ا ضحى وهم يلعبون أ ف أ م ن و ا مكر الله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 وقال موسى يا فرعون إ ن ي رسول من رب العالمين حقيق على ان لا أ ق و ل على الله إ ل ا الحق قد َْ جئتكم ُُْ ب ِ ب َ ي ن َ ة ٍ من ِ ربكم َُِّْ ف َ أ َ ر ْ س ِ ل ْ معي َِ بني َِ اسرائيل َِْ قال ََ إ ِ ن كنت َُْ جئت َ ب ِ آ ي َ ة ٍ فات َ أ ِ بها َ إ ِ ن كنت َُْ من َِ الصادقين ََِِّ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 و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى أ ن أ ل ق ي عصاك ف إ ذ ا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين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 انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آ م ن ا ب آ ي ا ت ربنا إلا أن آمنا بآيات ربنا ربنا صبرا علينا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا مسلمين وقال ت و و ن مسلمين ا ا ل م ل أ من قوم فرعون أ ت ذ ر موسى وقومه ليفسدوا في ا ل أ ر ض ويذرك والهتك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 و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين قالوا أ و ذ ي ن ا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال ع س ي ربكم أ ن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون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 ف أ ر س ل ن ا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات فاستكبروا ف ا س ت ك ب ر وكانوا ا و قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى د ع لنا ربك بما عهد عندك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 وتمت ك ل م ة ربك الحسن على بني إ س ر ا ئ ي ل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع ف د ع و ن وقومه وما كانوا يعرشون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 فلما تجلي ربه للجبل جعله دكا وخر موسي صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت إ ل ي ك وانا اول المؤمنين قال يا موسي ايها الاخوه الكرام اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين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 ولما سقط في أ ي د ي ه م و ر أ و ا أ ن ه م قد ضلوا قالوا لئن لم ترحمنا ربنا قالوا لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إ ل ى قومه غضبان أ س ف ا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره إ ل ي ه قال بن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني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 ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا إن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 إ ن هي إ ل ا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أ ن ت ولينا فاغفر لنا وارحمنا و أ ن ت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي ا ل آ خ ر ة إن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 الذين يتبعون الرسول النبي ا ل أ م ي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوريث و ا ل إ ن ج ي ل ي أ م ر ه م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 و َ إ ِ ذ ْ قيل َُ لهم َُْ اسكنوا ُُْ هذه َِِ القريه َْ ة وكلوا َُُ منها َِْ حيث َُْ شئتم ُْ وقولوا َُُ حطه ِ وادخلوا َُ الباب ََ سجدا ًَُّ نغفر َِْْ لكم َُْ خطيئاتكم ََُِِْ سنزيد ََُِ المحسنين َِِْْ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 فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم إ ل ى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم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 و ا ل ذ ي ن ي مكناكم س و ب ل ت ا ا ب و أ ق و ا ا ل ص ل ا ة إ ن ن لا ن ض ي ع أجر ا ل م ص ل ح ي ن و إ ذ ن ت ق ن ا ل ج ب ل ف و ق ه م كأنه ظلة و ظ ن و ا أ ن ا ك م بهداه واحسانا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 ولقد ذ ر أ ن ا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها, لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أ ع ي ن لا يبصرون بها ولهم آ ذ ا ن لا يسمعون بها اولئك ك ا ل أ ن ع ا م بل هم أ ض ل اولئك هم الغافلون ولله ا ل أ س م ا ء ا ل ح س ن فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أ س م ا ئ ه سيجزون ما كانوا يعملون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 ف ب أ ي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيينهم يعمهون ي س أ ل و ن ك عن ا ل س ا ع ة أ ي ا ن مرسيها قل إ ن م ا علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ث قل ت في انما ل والأرض لا تأتيكم إلا ل س س م تأتيكم ا ا و و ت أ ي بغته ك كأنك حفي عنها ن حفي قل إ علمها عند الله ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون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 هو الذي ل خ ق ك م من ن ف س و ا ح د ة و ج ع ل م ن ه النابلسي زوجها ه ل ل ف ل و م ا ل ا ح م ل ت ا م ي ه قال ادعو الله ربهما لئن آ ت ي ت ن ا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آ ت ي ه م ا صالحا جعلا له شركاء فيما آ ت ي ه م ا فتعالى الله عما يشركون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 وتريهم ينظرون إ ل ي ك وهم لا يبصرون خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وانا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم